أَفَسَوْأَ أَنَّ لِيَ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَنَبَدَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَأَذَيْنَاهُنَّ نَجْدَيْنِ تَلَقَّتْ حَمَلَ عَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَبَةَ فَتْرَقَبَه أَوْ إِقْوَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَسِيْمًا 119. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 111. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا هدنا أَصْحَابُ اصحاب عَلَيْهِمْ عليهم نار